إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وضائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فابرؤوا ما تيسر من القرآن